BÜRDE Hırka Kasidesi Ve khalifin nefse ve şeytana ve asihima Ve inhumâ mehhadâken nushafettehim Ve lâ tudî minhumâ khamsan ve lâ hakemen Fe ente te'arifu keydel khasmi vel hakem Estağfirullâhe min kavlin bilâ amel Lâkad nesabtu bihi ukum Amartükel hayre lâkin me'temartu bihi وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن قدماه الظر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطباء تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهته فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الامر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتسم غرفا من البحر أو رشفا من الديم وباقفون لديه عند حدهم من نطفة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معنصاه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسم منزة عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فنسب إلى ذاته ما شئت من شرق وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم